على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها فتقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفقت يا كذلك فهمنا الطريق فاما <ملاقي> من اوتي كتابه هو حسابا يسرا وان قريب الى اهله المسور وامما من اوتي رَسَمَ خَيَالُهُ سُورًا وَأَضَلَّ النَّاسَ إنه ظن أن لن يحور بلا إن كان به بصيرا فأل والليل وما عسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكربون والله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرون